وروا أبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات والطبراني والحاكم في المستدرك عن أبي زهير الأماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر ذنبي وأخسئ شيطاني وفكر هاني واجعلني في الندي الأعلى وفي رواية وجعلني في الملأ الأعلى وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد